Bilka-aia, tulikita, bilha-kimi, uda-u, rohmatellilmuh-sini, alleviina, yupi, muun, astroleta, uda-u, كوم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْفِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَا فِي أُذْنَيهِ وَقْرًا فَبَشْئِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان العكمة أنشكر لله ومين يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبني وهو يعظو يا بني لا تشرك بالله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 إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بي علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ألاب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن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 ان الله لا يحب كل مختال فخوم وقصد في مشيك واضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ إلى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن لِمُوَجَّهُوا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يُحْزِنْكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظفرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُوا نَظَرًا اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا في السماوات والأرض إن الله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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ويُنزِر الغيث